السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته قلبي أ ورحمه أن الله م أ ب ر ك و ا د ه ن ر ي د ح م ه الله ا ج ت م و ب ر ك مني أن نبين أ ا م إ خ ورحمه الله وبركاته و ر ح م ا ي ج الله و ن وبركاته يمكنك ل ا ان تكون مسلما من ب ي ن ا ب ط ة ا ل إ س ل ا م ل ولكن يجب م ي ان تكون مسلما من المسلسل バイデジャマーマウントにいる。今、今、いいや、ハウルをもとに入れる。フェミングを受け入れる。今、コーナー、ドンる。カラービットに d れる。今、フォーカー、a メットが入る。カラーれカラービットに入れる。カラービットれる。カラートカラービットに入れラーカラービットに入れる。カラービットに入れる。カラービットに入れる。カラービッカラービットに入ラービットに入ラービットにラービットに入 وما غ ي ر ذ من الروابط الارضيه و ونهو كونا ونهو وحدها وصنقوم عن ديني عن فعل داع الدكس أدو وكليه ذلك فوروكا أما الابطة الإسلام فنبسلام فرنانقا السماوات فضل فهي في وفي يخلق 私は何をしてるのか。 ربطت بين السماء ولكن ا أ ر ض و يجب ي ن ان ل يكون هناك وصل ر اشياء اخرى لان ل ولي الله تبين تعالى... هو وكقول له يجب ان يكون هناك اشياء اخرى تعالى... عراما عراما لمن يرى لا ي ك ف أ َ ن َّ الله َّ يموتك على ان تكون َ مهودا َُ وممكنك ََ ه ُ ان م ُ ل تكون ل مهودا وممكنك َُ ل َ ان ل َ تكون َ م ْ ه و َ م َ ا ه َ الْآَرَفِ وممكنك ان تكون م ه و د どうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうど َ ق َ ا م علاقه ََ ت ُ ل مو َ دونو لما َِ ع ن ي ر َ ف َ ن َ ا وكذا َ ر و ب ِ ش ي ل على ا ل ِ ك ِ ي َ فَكَوْنُ ا ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ِ يرى ن َ ك ت ي ِ من الناس ِ م وكانوا َُ م ُْ يرى ك ت ي َ من الناس アラケラミンエレベカムシノカ、アバンジェメアンガシカアラダ なんで私たちはこのようなことで、私たちはこのようなこと どうで 何 e الذين يحملون ا ل ع ر ش و من حول مو من ملك المنبر ه م العاشق ك ل ف وسببون بهم م د ر ب و ي ؤ م ن و ن بهم وبينا يلمس ه ا ل ى كما فيهم علامه ه و صفح عملت ا ل ع ر ش ف وقت السماوات عين ع ر ش ق البوم وجدوهم وسامحونه ولو كانهم يؤمنون بالله عموما ليا علاش المعنديه عموما ليا ع ن ا ش ا ل م ن د ي ه عما ينتهي جيلاري عسلاميهم و ف ن ك و م ا ن ص اصلي ه ك ا و ا س ت منك ن ا ف ي م ك ومنك يا ب ا م يا بني ا د م ا ن ادمك يا بني م ا بني ادمك ي ن ي ادمك ي ن ي م ك ن ي ادمك يا بني ا د م بني ا د م يا بني م ك يا بني يا بني ادمك ا ن ي ا د م بني ا م ك ا ن ي ادمك يا بني ا د ا ب ن بني م ا ن ي يا ا د يا ب د م ن د م ك ي ن ي ادمك ن ي ا ك بني م ا ن ي ا د ك ي ك يا بني ا ي ن م ن ا د م يا ل اردت ن ارادت ان ارادت ان ارادت ان ا ر ا د ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان م ا ن ارادت ان ا ا د ت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ن ارادت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان ا ر ا د ن ارادت ان ارادت ان ارادت ان ا ر ا د ان ارادت ان ر ا د ت ان ارادت ان ا ر د ت ن ا ر ا د ان ارادت ان ارادت ان ارادت ان د ت ان ارادت ن ارادت ان ا ر ا ر ا د ت ان ارادت ان د ت ان ن ا ر ا ان ا ر ا د ر ن ا ر ا د ن ان ا ر ن ان ا ه م ا ان يكون هذا هو المسجد الذي يمكن ان ي ر و ن هذا هو المسجد الذي ي ا ك ن ان يكون ه ي ا هو المسجد الذي يمكن ان يكون هذا هو المسجد الذي يمكن ان يكون هذا هو المسجد ا ل ل ي يمكن ان يكون هذا هو المسجد الذي يمكن ا ر يكون ه ا هو المسجد الذي يمكن ا و يكون هذا هو ا ل م ا ج د ف ت ا ن ت تزول علي ه من ا ل م الاله و ا ولا ت ح ت ج و انك تتعامل مع الشرع ج ا وتتعامل مع الشرع و وتتعامل ن مع الشرع باو ي م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 و ل ي ن اصبحت ل على ان ل الله أ م ة و ا يجب ان ل يكون ي ن ا ل ك امر ا ل ر ى ويكون هناك ل م امر اخرى على أ ن ه ا تربط ب ي ا ن الذي ا ر ان ا ذ ه الى ا ل م ك ن الذي اريد ان اذهب الى المكان ا ل ذ ن اذهب الى ل ك ا ن الذي اريد ان ل ى ا ل ك ا ن ا ي ا ر د ان ا ل ى المكان ل ذ و ا ح د ان ا ذ ه الى ل م ك ا ل ي اريد ان اذهب الى ا ل ك ل ذ ي ا ر ي ن ا ذ الى ا ل م ا ن ل ذ اريد ان ذ ب الى ا ل م ا ن ا ل ي اريد ان اذهب الى ا ل م ن الذي اريد ان ا ل ى ا ل م ا ل ذ ي ا ر ي ن ه ك ا ن الذي ا ر ي ان ذ ه ب الى ا ل ك ا ن الذي اريد ن اذهب الى ا ل ا ن ا ل ذ ن ا ذ ه ل م ن الذي ا ه الى ا ل م ا ن الذي ا د ان ا ه ب ا ن ي م ر ه ل ى ف هذه الرابطه التي ربطت بين الملائكه والهدوءين ا مع اختلافهم في العنصر و اختلافهم في المكان و اختلافهم في الاتجاهات والبنود لا ي شك انها فردت اقوى فرد عندما ولكن يقول لك ان م رجول تتحدث عن المنطقه ج التي و ت ح د ث عنها و ت ت ن د ث عنها وتتحدث عنها وتتحدث عنها و ت ت ح ي ث عنها 私のことは、私のことを言っていました。<音声><音声> ولكن ر ب ا ي ق ا ل إ لك ان تكون كلمه الله هي الحياه ن ولكن يقول لك ان تكون ي كلمه الله هي الحياه ا و ا ل م ن يقول لك ان تكون مؤمنين بهذه ا ل ا ي ة ولكن ا يقول لك ان تكون مؤمنين بهذه الايه ولكن ا هذا هو الشمس ولكن يقول ت ع ا لك ى هذا ل هو المسؤوليه ا وقد بينا ق ر آ ن ا ل ع ظ م من وهذا هو المسؤوليه ا ا سببها ع ضعف ت ل ق ك ق و ل ع لقد و ك ا ن و ا مختلفه ي ي ن د للمساعده ضمن التي تتحدث عنها في ك و ل و م قال الله بشكل ا عام ل لكن ََِ ب َِ ه ُ م ْ قَوْمٌ لدينا ل هناك امر ل ممكن ي ان و ل نتحدث عنه َ ونحن ن ت ا د ث عنه ِ و ن َ ن نتحدث عنه ونحن نتحدث عنه ا لقد ا و ن هناك من ي ك و ا ك من يكون هناك من ا ك من يكون ا ك من يكون ن ا ك من و ا ك من ي ن هناك من ي ن هناك ن ي ك ه ا ك من و ن ه ا ك من يكون هناك من ي ا ك من يكون هناك و ن هناك من يكون ه ك م ك ن هناك من ي ك ه ا ن يكون هناك من ك و ن ه ا ك م ي ك ن ا ك من يكون ا ك م ي ك ن ا ك من و هناك من يكون ه ك من يكون ه ا ك من ي ك ك من ي ك ا من يكون ا ك من ي ن هناك و ن ه ن من يكون هناك من و ن ن ا ك م و ا ي ك و هناك من و ه ا ك ي ك و ا ك من ي ن هناك من ي ن ا ل ق ر آ ن ه ن و ن ه ي ه ن ن م ا ا ك من ي ن ا ك ن و ن ا ك من ي ن ا ك ن و ن ه ه ي ق و ل الله ان يكون هناك مجالا ياتي الى المراه ويقول ل ان يكون ا هناك ل ن مراه انا ا ي ان اقول لك ان اقول ك ان ل لك ن اقول لك ان ا و ان اقول لك ا ا ل ك ان ا و ل ان اقول ن ا و ل لك ان ا ل ل ن ق و ل لك ان اقول لك ان و ل لك ان ا ق ل ن اقول لك ان اقول لك ان ا و ك ان اقول لك ان ا ل لك ان ا ل ل ق و ل لك ان ا ق و ان ا ق ل لك ن اقول ن ا و ل ل ن اقول ل ان و ل لك ا اقول لك ان اقول لك ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ل ن ان ان و ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ت ان ان ان ن ان ان ن ا ان ان ان ان ا ان ن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ن ان ن ان ان ان ان ان ن ان ان ان ان ان ن ان ان ان ان ان ا I'm going to e s h o o t i n for a l of y o بيهة ا لقد ن اردت ل ل إ س ا م ان ل تكون مسلما ولكن يستضيع هذا هو م ا ل ع م ا ولكن هذا هو ا س ل م ا ولكن ي هذا هو مسلما ولكن هذا هو مسلما 私はそれを言 a ときに、を言うときに、私はそれ و ل أ ن هذا هو الذي يمكن ان يكون هناك من ي ك ن ان يكون ه ك من يمكن ان ي و ن ه ن ك من يمكن ان ي و ن ه ا ك من يمكن ان يكون هناك من ي م ك ان ي ك ن هناك يمكن ان يكون هناك من ي م ان يكون ه ا ك ن ان يكون هناك من يمكن ان يمكن ان يكون هناك ن يمكن ان ن ان يكون هناك ل ن يمكن ان يمكن ان ي ك ان ي ن ان يمكن ان يمكن ان ي م ن ان ي م ن ان ي ه ك ن ان ي ك ن ان يمكن ان ي م ان يمكن ك ان يمكن ان يمكن ان يمكن ك ن ان ان ي ان ي ي م ان ي م ن ان ي ن ا ي ن ان ي م ن ي ن ا ان يمكن ان ان يمكن ان يمكن ن ا ك ن ي م ن ا you ولكن واحد يقولون ا ح ان ي ك ل ن هناك امر مسلم لكي يكون ك و ر هناك امر ا ونبنو م ا ل ب ي م لكي الله يكون هناك امر مسلم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 كان و ا يستهلكون ب ب ا ل ماذا س ئ يستهلكون ا بينهم فهذا و أبو يستهلكون ب ب ا ل ماذا و ي ر ا ا ت ه ل ك و ن ب ب ا ل ولكن يقولون ان يكون هناك اشياء اخرى يقولون ان يكون هناك اشياء اخرى ض ق ا ل و ن ان هناك اشياء اخرى ض ق و ل و ن ا ل هناك اشياء اخرى يقولون ان هناك اشياء اخرى يقولون ان هناك اشياء اخرى يقولون ان هناك اشياء اخرى ض ق و ل و ن ان هناك اشياء اخرى ولكن يجب ان يكون ا الشهر ل ن هذا الشهر هو ل عنه وهو و د من ي ك ن هناك من يكون ه ا ك ي ا ل من ي ك و ر هناك من و ا ك من ي و ن هناك من و ن ه ن من ي ك ن ه ن ا ل م ي و ن ه ن من يكون ه ن ن ي ك و هناك م ي و ن هناك من يكون هناك من ي و ن هناك من ي و ن هناك من ي ك هناك من ي ن هناك من يكون هناك من ي ك و هناك من يكون هناك من يكون ن ا يكون هناك من يكون هناك من ي ا ك من يكون ه من ي و ن هناك من يكون ه من يكون ه ا ك من يكون هناك م يكون ه ا ك من ي ك و ا ك م ي ك ا ك من ي و ن ه ن ي و ن هناك من و ا ك من ي ك ا ك من يكون ه ن ا ب من يكون ه ا ك من يكون هناك من يكون هناك من ي ك و ا ن ي ه يكون هناك م يكون هناك م يكون من كان سامي عمودي عمري يمكنك ان تكون ل م ه م الممكنه الممكنه من الممكنه من ا ل م ك ن ه ا ل م م ك ن الممكنه من ا ل م ه م ا ل م ه من الممكنه من ا ل م ن ه م ا ل م ك ن ه من الممكنه من ا ل م ن ه و ن ا ل م م ه من ا ل ك ن ه من ا ل ه الممكنه م ا ل ك ن ه من ا ل م ه من ا ل ك ن ه من ا ل م ن ه من ا ل م م ك ه من الممكنه ن ا ل م م ك ه من ا ل ن ه م الممكنه من ا ل م ك ن ه م ا ل م ر ك ن ا ل ن ه م ا ل ن ه من ا م م ك ن ه الممكنه م الممكنه الممكنه الممكنه من ا ل ن ه من ا ل م ن ه من ا ل م م ن ه م الممكنه ا ك ن ه من ا ل م م من ا ل ه من ا ل ا ل م ه ا م م ك ا ن ه ا م 私は。私は لماذا ل ا ذ ا ل ل ه و ذ ا ر م ا ا ل لماذا لماذا لماذا ل م ا ا لماذا ل م ا ا ل م ا ا لماذا ل ا ا ل م ل م ا ذ لماذا لماذا ل م ا ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ا ل م ا ذ ل م ا ل م لماذا لماذا ل م ا ا لماذا ل م ا لماذا م ا لماذا ل م ا ا ل م ا ذ لماذا لماذا لماذا ل م ا ل م ا ا ل م ا لماذا ل م ا ذ لماذا ل م ا ذ ل ى ا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا ل م ا ذ لماذا لماذا ل ا ذ ا ل م م ا ذ ا ل م ا لماذا ل م ا ل ل م ا لماذا ل م ا ذ م ا ذ ا ل م ا ا لماذا ل م م ا ذ ا لماذا لماذا م ا ذ ا لماذا ل م م ا ا لماذا لماذا ل م ا ذ م ا ذ ا ل م ا ا وقال لك و ان تكون مسلما وقال ا و لك ب ا ل ا تكون مسلما ل وقال لك ان تكون مسلما م ا ذ ف و ن ي انا ا ق ل لك انني اقول لك ي ا و ل ل ن ن ي اقول ّ ك انني اقول لك انني ا ق ك انني اقول لك انني ا ل ك انني اقول لك انني اقول لك ا ن ي ا ل انني و ل لك ا ن ي ا و ل ل ن ن ي اقول لك ا ن ن ا و ل لك ا ن ن و ل ل انني اقول ا ي اقول لك ا ي اقول لك ا اقول لك ي اقول لك ا ي اقول لك ا ن ا ل لك ا اقول لك ي اقول لك انني اقول لك ا ن و ل لك انني ا ق ل لك ا ن ن و ل ل انني ا ل ل انني ا ل لك ا ن ن ا و ل لك ا ن ن ا و ل لك ا ن ي اقول ل انني ا و ل لك ا ا ل لك انني ا ق و ا ل لك انني ا ق ا ل لك ا ل ل ن اذا كان يحبك و ه ن ي ح ن ي و ن ه ن ا من ي و ن هناك ك و ن هناك من يكون ه ن ا ي ن هناك من ي ا ك من ي و ن هناك من ي و ن ا ك من ي و ن ن ا ك من ي ك و هناك من يكون ه ن ا ي هناك من يكون ه ن ا من يكون ا ك م و ن ه ا ك من يكون ه ا من ي ه ن ا من ي و ن ه ن ا يكون ه ن ا ي ك هناك م و ن ه ن ا يكون هناك م و هناك من ي و ن ا ك من ا ه ن ا و ن ي ا ك من ي ك و ه ا من ي من ي ا من ا و ن ي ك ه ن ا ا ك من ك و ن ه ك ا م ه ن ه م ي ك ك ا ي من يكون من و ن ه ه ا ك ن ا ك و ن ك ن ي و ن ن ا ه و ي ج ن ي ق و ل ى ا ل م تجد انك تجد ا ن ت ج ن ك تجد ا ن ج د انك تجد انك ع ل د ا ن د انك تجد انك ت ج انك تجد انك تجد ا ن تجد ن ك انك تجد انك تجد انك ج د انك تجد انك ت انك ت ج ن ك ت ج انك ت ج انك ت ج انك تجد ا ن د ا ن ت ج انك تجد ا ن ا ن تجد انك ا ن ت ج ا ك تجد انك ت ا ن ا ل ك ت ج ن انك ت ج انك تجد انك تجد انك ت ج ا ن ن ت ا و ت انت انت انت انت انت انت ا ن انت ا ن ن ت ا ن ن ت ا ن ن انت ا ا ن ا انت ا ت انت ن انت ا ن ن ت ا ن انت ت انت ا ن انت انت ا ا ت انت هل يمكنك ا ل ان تكون مسلما ي ي ر ل ج ي ع من, ما يرشد الله الدين من وهو يرشد جميع وإن ا ء ا ل ل ه م ا ل ق ا س ل ان تكون ي ر ة ث مسلما ولكنك ن تكون مسلما ب سيدي م الرحمن الله ا ل ر م م ا ل ح لله ل ل رب ا ا ع م ن ومحمد ا ا ا ا ل ل ل ل ص ة و س على المصريين آشق سيدنا دينا م صلى الله عليه وسلم الله أ ي ه ا ا ل أ خ و ه بهذه ا ل م ن ا س ب ة ل ز ي ا ر ة البعثه ة ننتهزها م الوعي ن ن ف ر ص ة ط ي ب ة ل ن ع ب ر عن شعورنا القريب أمري الوقتين عدون النات ن ا صلنا بالمو مغباوية د أن يمين كنا في بلاد الحرمين نسمع عن بلاد مالي ا ت و بعد ي بين الماليك ن انت مكة جمالك اخروا ان سمعنا من ف ض ي ل ة والدنا الشيخ من قبل ان ا و ك ف من هو الباقي ايه ا ل ش ي خ عن الروابط ا ل ع ا م ة بين ع ا م ة المسلمين وفي ظل هذا ا ل إ س ل ا م الحنيف وفي ظل هذا الاسلام الحنيف وفي كتاب الله الكريم وفي كتاب الله الكريم بين الشعب المالي والشعب الزوري س وذلك ا ف وبالنغمة عن طريق العلم والعلماء وقلوا وبيت لوني ولو ولو لأننا كنا في أرض الحرمين <مكة> العلماء الذين مالي إلى الحرمين ذلك شرافين كنا كيرا مكا مكا جمعنا كايين وجدنا جاءوا في من من أرض كفاء هناك مكا هرما لانه ما نفع الله بهم من ط ل ب ة العلم فكان ذلك ارتباطا وثيقا بين البلدين موامي من ودك كثيرتوكا جنور اللي بيان لنا عليك يا شاشري تليني كان نغل أنك لين نغل مكاني ياني لأ بروف ثم جاء الوقت وفتحت الجامعه الاسلاميه م ما جامعة ي ة وقد تقول فعلنا جامعة إ ة بولا في المدينه النوره م ة أكيد تستقبل ابناء العالم الاسلامي إ س ل م جامعة ي ويه ونشيكة نورة ا ل إ ة و أ ص ب ح فيها الكثير الجامعة التارى وقنوية اللبن فنحن ن ر ج ي الله سبحانه وتعالى <تصفيق> ان يكثر العلماء في هذه البلد يعيدوا الى هذه البلاد مجدها ولكن العلماء الكثيرين من المالي في ارض الحرمين ونرى اذن الله يجعلنا من ي و اجل الزياره الى هذه البلاد إنما ه ولكن تجديد صلة ويأكد ك مني هناك اشياء و ر ا اخرى أنك كلمة تتحدث عنها ذلك في ن مغوب المنزل ولكنها أ تتحدث د ل فنأل ألما عنها ل م في م المنزل يرضيه ا لك دي ابي فولي بلا أ ب د ا ج ل ي ل جاني أ ل ى ا ن ي ل منا ب ر غ ا عالم و ك ر ا ن ي صلي على م ح م د بعد ن ه ا ي ة ك ل م ة ا ل و ع ف ة ف ض ي ل ة الشيخ وما تبعها فن إ ف ض ي ل ة الشيخ ال حسن في المنصور باكا من حضرات ا ل ع ل م ا ء الحاضرين ق د أ ن ا ب ه أ خ و ا ن ه ب ا ل ك ل م ة بالنيابه عنهم تهدف الحمد لله رب العالمين ملكي يوم ي ق ا ز ويقفز ويقفز ويقفز د ي ن ف ز ي ا ف ز ويقفز و ي ويقفز ويقفز ي ن إ ز ويقفز و ي ق ا ل م س ت ق ي م ف ز و ي ق ا ز ويقفز و ي ل ي ق ف ز و ع ل ف ويقفز ويقفز و ي ق ف و ي ا ف ز ويقفز و ل ق ا ل ويقفز و ي ق ف ل أ ي ق ف ي ق ف ز م ح م د ز و ل ا آله ي ق ف ز و ي س ف ز ويقفز ويقفز ويقفز ويقفز و ي ق ف و ف ر ح و ا و ي ع ي ا ن ك م و ف ر ح و ا جدا لكل جمال كنتمو من كلام الله و م ن ح د ث ا ل و ي ل ه و ف ر ح و ا ل ذ ل ك و ا س ت م ويعيدونهم ه الله شاء س وقلوبهم وعلى رؤوسهم يحملونها قولكم إ ن شاء الله أ ل ا ن يشكرون الله ويسالون على النبي ويشكر ن ك م شكرا لا ينصح خصوصا إ ي م ا ن الجوع هو يسلم عليكم ويدعو لكم بالنجاح والنجاه مع جب المسلمين وهو ويدعو ه أ ي ض ا كل ما قلتموه لنا أ ن ناخذوه و أ ن يعيننا الله ب أ ن ن ع م ل به العلماء الحاضرين هنا ك ه ي ر هم ا ل علماء البلد وفضلاء البلد و ا ذ ق ي ا ء البلد وامام البلد ما بغى واحد من العلماء إ ل ا ان يحاضروا لزغياؤكم ولاستعماء من ق و ل ه م أ ن ت م من أ ه ل م ك ة الكرام الحمد لله إ ن ر ع ي ن ا ه ن ا أ ه ل م ك ة ن ز ل و ا هنا, هنا يجتحدوننا في اتباع س ن ة النبي و ا ل ق ر آ ن و إ د ع ا ء فرائض الله واتسال اوامره و إ ت ن ا ب النواحيه و أ لا ن ن ت م س ك و أ ن ل ا ن ت ف ا ر ق لذلك فرص عندهم جدا جزاكم الله خيرا وعزاكم الله كل ما تريدون من دنيا و ا خ ر ة ب ج ا ح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه و ا ش ح ا ب ه وسلم وجاه أ ن ف س ك م ماذا نقول لكم إ ل ا أ ن اتيانكم لهذه العلماء في هذه البلد فما يفرح النبات لنزول المطر إ ذ ا ن د ل المطر لا بد ان ي م و ت ما في تحت العب كل ما في هذه البلد ع ا ئ ب ا وحاضرا سبكم في قلوبهم لا يزال وما زال ولا زال إ ن شاء الله كل ما قلته تعلمون أ ن علماء البدي يبلقونه للعامل والخاص كل إ ن شاء الله سترون ما قل و وهم يفعلون ما قلتم ن شاء الله جزاكم الله و خيرا بارك الله فينا وفيكم وعلى جميع المسلمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته